أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولو قذفا الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أَجَلَ الله لا وهو وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن هذاك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقولوا آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولا إن جاءنا من ربك لا يقولون إن كنا معكم أو الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن من خطاياكم وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لخاطئون ولا يحمل الناس قالهم وأسقى مع أسقى لهم ولا يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوها إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبد الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حركوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله يوسانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له نوط وقال إني أجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أُتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إن كنت من الص صادقين. قال رب صرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي أنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا أنسي وذاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن ولا ت حَزَن إِنَّا مُنَجِّيكَ وَأَهْلَكَ إِن لَّمْ رَأَتْكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى القرية هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ السماء بما السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنهَا آيَةً بَيِّنَةً لقوم وإلى مدينا أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تغسوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادهم وسمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولو قد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا ناخ خل...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 كَلَام سَهْلٌ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ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 قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجلهم مسمى لجاءهم لجاءهم العذاب وليأتينهم مغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول زوكم كونتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فايا يفعبون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرف تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين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 وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبالباطلين بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِ لَمْ أَجَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَارٍ لَنَهْدِيَنَّهُمْ صُبُلَنَا وَإِنَّ الله لما المحسنين